سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتعي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف, بعض عرف بعضه وأعرض عن بعضه قال نذاني العليم الخبير إتتب إلى الله فقد صارت قلوبكما وإتظهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبيريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير عثى ربه أن طلق كن أي يبدله أزواجًا أي يبدله أزواجًا خيرًا كن مسلمات مسلمات ثائبات عابدات سائحات الثياب ثيابه وأبيك يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلِكم نارا قو أنفسكم وأهلِكم نارا وقودها النّار عليها ملائكة غناظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون اعملون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وامليكم نارا نروخ ذم الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 يَرْبَلَا يُخْذِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا هُمُ الْمُنَافِقُونَ وَمُلْفَى عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا فلم يغنِّي عنهما من الله شيئاً، وقيل دخلنا رمَّع داخليم، وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مرتع فرعون إذ قالت رب بنري عدك بيتاً إذ قالت رب بنري عدك بيتاً في الجنة.